لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادةً نرجو بها النجاة يوم نلقاه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين ما ذكره الذاكرون الأبرار وصلى الله وسلم وبارك عليه ما تعاقب الليل والنهار ونسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعًا من صالح أمته وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته أما بعد أيها الإخوة والأخوات أحمد الله تعالى أن يسر هذا اللقاء معكم في بيت من بيوت الله نتلو كتاب الله ونتدارسه بيننا فأسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده وأن يجعل جائزتنا عند تفرقنا أن يقال لنا قوم مغفورا لكم وأسأل الله تعالى أن يجعل مجلسنا هذا طاعةا نتقرب بها إلى الله تعالى ونتوسل بها إليه أن يصلح أحوالنا وأن يهدي قلوبنا ويصلح نياتنا وذرياتنا وأن يقضي ديننا ويوسع رزقنا وأن يصلح جميع أحوالنا آمين أيها الأخوة والأخوات أقبل مرة الرجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يشتكي عقوق ولده وبدأ هذا الرجل يحكي لعمر رضي الله عنه أنواعا من العقوق التي وقعت من الولد وعمر يشتاط غضبا كلما ذكر الأب مثالا فأرسل عمر إلى الولد ليأتي إليه وإذا شاب مفتول العضلات قد امتلأ صحة وشبابا أقبل ووقف بين يدي عمر رضي الله عنه فقال له عمر والأب يسمع قال لما تعق والدك ولماذا تفعل وتفعل؟ ثم من شدة غضب عمر وضع يده على الدره ليلتقطها الدره العصا ناوي يضرب الولد يؤدبه فقال له هذا الولد قال يا أمير المؤمنين على رسلك يعني انتظر أليس للولد حق على أبيه كما أن للأبي حقا على ولده قال عمر بلى أنت لك حقوق على أبيك قال فما حقي على أبي قال ثلاث قال ما هي؟ قال أن يحسن اختيار أمك وأن يسميك اسماً حسنا وأن يحفظك القرآن فقال الشاب والله يا أمير المؤمنين ما فعل أبي شيئا من ذلك أما أمي فهي أمة الخرقاء يعني في عقلها شيء اشتراها من السوق بدرهمين فبات معها ليلة فحملت بي فلما ولدت كره أني ولدت منها ما وده أنها حملت كره أني ولدت منها فسماني جعلا الجعل هو حشر سوداء مثل الخنفساء تجد تجدها في الصحراء إذا وجدت غاءط تأتي تدفعه بأمثها يعني هي أحقر ما يكون من الحشرات طيب يا أخي الأسماء عبد الله عبد الرحمن سمه اسما حسنا قال وسماني جعلا ونشأت ولم يحفظني من القرآن آية فالتفت عمر إلى الأب ورفع درة عليه قال اذهب فقد سبقت ولدك إلى العقوق ليست القضية أيها الإخوة في صلاح الأبناء أو عدم صلاحهم أن الأب يهمل ويقول والله المصلح الله ثم إذا قلت له مثلا أولادك لا يصلون يا أخي أولادك مثلا ما يداومون في المدرسة وأنت مهملهم وأولادك يؤذون الجيران وقال لك يا أخي هذا نوح عليه السلام ابنه كافر وينسى أن غيره من الأنبياء أبناؤهم صالحون ويبدأ يحتج بما وقع من ابن نوح على أنه أهمل ولده ولذلك لو تأملت في حال نوح عليه السلام تجد أنه ما أهمل ولده أصلا ولا يتوقع من نبي يوحى إليه وجعله الله تعالى قدوة للناس أن يكون اجتهاده في دعوة الناس أكثر من اجتهاده في دعوة أهله ولذلك نوح عليه السلام ترى ما قصر في دعوة ولده ولا في حسن الخلق معه ولا في اتباع أساليب التربية ولا في الدعاء له ولا في السعي لصلاحه وهدايته لكن الله تعالى يهدي من يشاء سبحانه ولذلك نوح عليه السلام حتى والولد يغرق ما نسيه ولا قال أصرا أنت اللي أعرضت عني وأنت اللي ما قبل دعوة وأنت اللي كنت ما تستجيب لنصيحتي كلا بل كان الولد يغرق ونوح عليه السلام كما قال الله تعالى وهي تجري بهم في موج كالجبال يعني السفينة ونادى نوح ابنه وكان في معزل الولد ابتعد عن الماء قليلا يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين ماذا قال الولد؟ هل استجاب وأقبل إلى أبيه وقال يا أبي سامحني عن تقصيري السابق لا قال سآوي إلى جبل ماذا يفعل يعصمني من الماء فقال أبوه لا عاصم اليوم من أمر الله إلا مرحم مر وحال بينهما الموج فكان من المغرقين شوف شدة الإعراض في هذا الموطن والولد يغرق ويرى الناس أمامه يغرقون كبارهم وصغارهم ومع ذلك يعرض عن قبول النصيحة وهو في هذا الحال المكروب المهموم الذي يستجيب الإنسان عادة النصيحة فيه لكن الولد أعرض فإذا كان الولد ما استجاب للنصيحة وهو في مثل هذا الحال أتراه كان يستجيب وهو في حال أحسن وهو في البيت أو في غيره ولذلك لا يصح لأحد الذي يهمل أولاده تقول له لماذا لا توقظهم للصلاة لماذا لا تنظر في دراستهم لماذا لا تنهاهم عن مصاحبة فلان وفلان ونحو إذا ذكرت له هذه الأشياء احتج عليك بقصة نوح مع ولده مع أن نوح عليه السلام ما قصر في صلاح ولده أبدا تعالوا نتكلم عن صلاح الأبناء من كان منكم أبا فالأبناء يتعلم ذلك أو ليتذكر ومن كان منكم شابا ليس ذا ولد فسوف تمر عليك السنين بإذن الله وتصبح أبا وربما كنت ناصحا لغيرك منذ اليوم كما ذكروا أن شيخا كبيرا قد تقوس ظهره ومر بشباب والشيخ قد تقوس ظهره من شدة الكبر وهو يتكى على عصا، فلما مر بهؤلاء الشباب قال له أحدهم يا شيخ هل تبيعني هذا القوس يعني يسخر به تبيعني هذا القوس فقال له الشيخ إن أحياك الله سيأتيك قوس بلا ثمن انتظر لك كم سنة وبتشيب ويطلع لك قوس مثلي إن أحياك الله سيأتيك قوس بلا ثمن الأبناء نعمة من نعم الحياة لذلك قال الله تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا إذا توفر المال وتوفر البنون تمت زينة الحياة الدنيا. لو كان عند الإنسان مئات الملايين من الريالات لكن ليس عنده أولاد يعني يشتري لهذا بيتا ويشتري لهذا لعبة ويسافر مع هذا ويرى يشتري طعاما لهذا إذا ما كان عنده أولاد أسرة ينفق عليهم هذا المال لن تجد أن السعادة تتم لهم ولو كان الواحد عنده أولاد لكن ما عنده مال ما تمت له السعادة وكم من إنسان عنده ربما عشرة من الأولاد وعشرون وربما عنده أكثر ولا يزيده هذا إلا همًا لقلة المال يأتي إلى البيت وإذا هذا يريد دفتر للمدرسة والأب ما عنده فلوس وهذا يريد ثوبا وهذا انقطع حذاؤه وهذا يريد قلما وهذا يريد علاجا والأب ما عنده مال فكلما رآهم ازداد همًا على ولذلك قال الله تعالى المال والبنون إذا اجتمع زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواب وخير أمل أول أمر ينبغي أن يمارسه الأب لصلاح أولاده والدعاء ولذلك الأنبياء كانوا يدعون بصلاح الأولاد قبل أن تحمل زوجاتهم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 يرثني ويرث من آل عقوب ثم قال واجعله رب رضيا أنا لا أريد ولدا عاديا يا ربي أنا أريد ولدا صالحا كأنه يقول يا ربي أنا ما حملت زوجتي إلى الآن فإن قدرت يا ربي أنها تحمل فأريد منك يا ربي أن تجعل الولد الذي ستحمل به زوجتي صالحا ما انتظر يا جماعة حتى تلد ويدعونه لا بعضنا لا يدعو لأولاده إلا ربما إذا بدأوا في المراهقة وصار الولد ربما عنده بعض الأخطاء وبعض المخالفات بدأ الأب يدعو له طيب لما لم تدعو له وهو لا يزال صغيرا وهو لا يزال في مهده ولذلك حتى إبراهيم عليه السلام لما دعا قال رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم يقول يا ربي أرزقني أولادا ويكونون صالحين قال الله فبشرناه بغلام حليم أم مريم أم مريم كانت تتمنى أن تحمل وكانت ترى النساء في عصرها إذا ولدنا الأولاد وبدأ الولد يكبر قليلا كانوا يجعلون الولد خادما للعباد اللي في المعبد يقول للولد اذهب يا ولدي وابقى في المسجد اخدم الناس العباد احضر لهذا ماء وقرب لهذا طعاما واغسل ملابس هذا واكنس المكان كانوا يفعلون هذا قربة إلى الله فأم مريم لما حملت منتظرت حتى تلد ويكبر المولود ثم تجعله خادما في المعبد لا وإنما وهو في بطنها نذرت إذا ولدت أن يكون منذ أن يولد في المعبد تروح ترزعت في المعبد ما يطلع من المعبد أبدا قال الله تعالى عنها وهي تسأل الله تعالى وتدعوه قالت رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم قال الله فلما وضعتها وإذا هي بنت ليست ولدا قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم لاحظ تدعو والغل... وال... والمولود في بطنها هذه أم مريم اللي هي جدة عيسى عليه السلام ثم تدعو لها وهي في مهدها تقول يا ربي احفظها من الشيطان الرجيم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم والمؤمنون قال الله عنهم والذين يقولون ربنا هب لنا من إيش أزواجنا وذرياتنا إيش قرة أعين واجعلنا المتقين إماما ويقول النبي عليه الصلاة والسلام أعجز الناس من عجز عن الدعاء لا تدعو فقط لأولادك بل ادعو أيضا لأولاد غيرك ليقول الملك آمين ولك بمثل أذكر أن أحد الزملاء مدرس في ثانوية وعندهم طالبان من أصلح الطلاب خلقا وذكاء ومرؤة ودراسة يقول فكنت أظن أن أباهما يعني يكون من يعني ربما يكون مثل رجل كبير مثقف أو يعني أو تربوي كبير أو يعني رجل عنده خبرة في التربية والحياة وحريص عليهما بحيث أنه هذا نتاج ما فعل من التربية. يقول فلما كان في يوم من الأيام عندنا مجلس للآباء وحضر الآباء اجتهدت أني أبحث عن والد هذين الطالبين وإذا رجل بسيط عامي حتى دراسته ربما ما أكملها وضعه يعني الفكري والتعليمي أقل مما كنت أتوقع توقعت وأن أجد رجلا مثقفا عالما يحمل شهادات العليا وإذا الرجل عادي يقول فجلست معه وأثنيت على أولاده ثم قلت يا أخي أعطني السر في صلاحهم وذكائهم وتوفيقهم ونجاحهم فقال والله يا أخي أنا لا أبذل إلا كما يبذل بقية الآباء لكن أنا أفعل شيئا ربما يغفل عنه غيري قلت ما هو قال أنا إذا دعوت لأولادي أدعو لهم وأدعو أيضا كثيرا للشباب اللي في سنهم أدعو لأحمد ابن جاري خالد ولي صالح ابن جاري عبد الله أدعو لعيالهم وهم ما يعلمون وأدعو لأبناء أخي وأدعو يا ربي يجعل أحمد قرة عين لوالده يا ربي وفق خالد في دراسته يا ربي وفق صالح وفق أحمد وفق يقول وأدعو لأبناء جيراني ولمن أعرف أدعو لأبنائهم حتى يقول الملك آمين ولك بمثل لما يقول يا ربي وفق ابن فلان يقول الملك آمين ولك بمثل ووفق عيالك أيضا أقول يا ربي اجعل فلان برّا بوالديه يا حتى يقول الملك آمين ولك بمثل لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن المرأة إذا دعا لأخيه بظهر الغيب قال الملك آمين ولك بمثل يقول فأنا أرجو دعاء الملك وأن دعاء هذا الملك يكون مستجابا يقول انظر إلى النيها الصالحة فأنت لا تكتفي بالدعاء لأولادك فقط بل ادعو أيضا لغيرهم وأعجز الناس من عجز عن الدعاء في الصحيحين أن أسماء رضي الله عنها لما ولدت ولدها أسماء بنت أبي بكر جاءت به إلى النبي عليه الصلاة والسلام شوف الحرص على الدعاء تقول فوضعه في حجره وحنكهه حنكهه يعني أخذ تمره وضعها النبي عليه الصلاة والسلام في فمه ولينها حتى أصبحت لينة ليس كل التمره يموت الولد لا قطعة صغيرة جدا يعني مجرد حلاء يوضع في فم الولد ثم أخذها صلى الله عليه وسلم بأصبعه المبارك ووضعها في حنك الولد يعني في أعلى اللسان في أعلى الفم فالولد يتطعمها وتكون أول ما يدخل إلى بطنه فهذا ذكر بعض العلم أنه يفعله فقط النبي عليه الصلاة والسلام وقال بعضهم بل لا بأسان يفعل لجميع المواليد تقول فحنكه ودعا له وبرك عليه هذا الشاهد النبي عليه الصلاة والسلام دعا له وهو لا يزال في مهدة ولذلك تعهد الأبناء بالدعاء ابراهيم عليه السلام يقول رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء بل كان عليه الصلاة والسلام يأمر بالدعاء لهم حتى في أثناء الحمل تدعو المرأة يا رب انك تصلح لذريتي يا ربي أنك تجعل قرة عين لي يا ربي احفظه من الشيطان يا ربي اجعله مباركا يا ربي لأجل أن يحفظه الله تعالى لك ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدعاء على الأولاد مهما كان ولدك مزعجا ومهما كان صاحب مشاكل أو عقوق انتبه لا تدعو على ولدك أقبل رجل يوما إلى عبد الله بن المبارك يشكو إليه عقوق ولده يقول ماذا أفعل ولدي عاد فسأله المبارك سؤالا واحدا قال له هل دعوت عليه قال نعم قال اذهب فقد أفسدته حتى الحين تدعو عليه وتريدني أنا أعطيك العلاج أن تدعو الله أن الله يهلكه ويصيبه ويفعل أجي أنا وأقول يا ربي أصلحت قال اذهب فقد أفسدته وكان الفضيل بن عياض يدعو ويقول اللهم إني اجتهدت في تأديب ولدي علي فعجزت عنه اللهم فأدبه لي اللهم فأدبه لي شوف هذا الدعاء كيف ما كان يدعون على أولادهم حتى لو فسدوا ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم رواه مسلم مهما فسد ولدك لا تدعو الله عليه والله يا إخواني وأخواتي ربما أحياناً أن رسوب ولدك في المدرسة هو بسبب دعائك وأنت لا تعلم كم واحد يا جماعة زعل وقال لولده الله لا يوفقك كم واحد يفعل ذلك ولا جعلك تموت الله يقطع عمرك ونحو هذه من الدعوات اللي تطلع أحياناً فإذا الولد ما وفق في دراسته ولا أرسله أبوه قال له رح اشتري كذا ولا وفق أو شرى للسيارة ولا وفق أو فصل ثوب يلبسه وبعدين الثوب تشقق ولا وفق قال يا أخي ولدي هذا أكيد عنده مشكلة مشكلتها أنت ودعائك عليه انتبه لا تدعى ولدك اجعل دائما على لسانك الله يصلحك الله يهديك الله يصلح قلبك ونحو هذه من الألفاظ أما أن الإنسان يقول الله يأخذك الله لا يوفقك الله يقطع كذا الله يقطع عمرك الله انتبه لا تكن ممن يدعو على أولاده وكم من دعاء استجيب ربما وأنت لا تعلم أنك, أنك السبب في فيما وقع لولدك أحيانا الواحد يدعو على ولده بالموت ثم يموت ولده فجأة ولا ما يدري إن هذا من دعائك قبل سنة ولا سنتين أذكر رسالة وصلتني قبل سنوات من امرأة يعني حزينة يعني واضح من, من أسلوبها في رسالتها الحزن والندم لكن سأعطيكم المختصر أرسلتها على جوالي تلك الأيام فتقول إن ولدي تزوج وسكن هو وزوجته معنا في البيت وحدث مشكلة يوم من الأيام بينه وبين زوجته فكنت أنتظر من الولد أن ينتصر لي يعني إما مثلا يصرخ بالزوجة أو يخاصمها أو يضربها أو كذا الأم تريد الولد أن ينتصر أن يشفي صدرها يعني لكن الولد لم يفعل. جاء وحاول يحل المشكلة بهدوء وكذا والأم تقول له اضربها قدبها اتصرف على أمك تفعل وتفعل فالولد لما رأى أن المشكلة كبرت غضب وزعل وجاء طالع من البيت فغضبت الأم كيف تطلع وأنت ما ضربت زوجتك فقالت للولد وهي غضبانة الأم قالت رح جعلك تحت تريلة تقول والله ما أذن المغرب إلا فيه تعرفوا في السابق كان في الوايتات هذه اللي تسقي الزرع في الرصيف اللي بين الشارعين كانت في السابق أنا الآن ما أشوفها يعني لكن في السابق كنا نراها تكون موقفة على جنب كذا والعامل يسقي الزرع يمشي وراء الوايت ويسقي الزرع اللي بين ال في الجزيرة التي بين الشارعين فكان في وايت موقف والولد ما انتبه مشغول بأي شيء تقوله مسرع وضربه ودخل تحت التريله ومات فهي تسأل تقول هل يلزمني شيء هل يلزمني صوم هل اعتبر أنا الذي قتلته إلى آخرة وكله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدعو على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم حتى سيارتك لا تدعو عليها كمبيوترك جوالك أموالك لا تدعو عليها قد يغضب ويدعو قال لا توافقوا من الله ساعة يستجيب فيها فيستجيب لكم ولذلك الإنسان يحذر أكثر من الدعاء لأولاده وأصلح لي في ذريتي ربي هب لي من الصالحين اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم اللهم بغض إليهم الفسوق والعصيان وجعله من الراشدين يا رب احفظ ولدي من المخدرات ومن التدخين ومن المسكرات اللهم اجعله من من أصحاب الخير اللهم حبب إليه أهل الخير ونحو ذلك من الأدعية التي لا تنسى ولدك منها ولا تدعو فقط لولدك إذا كان فاسدا لا بل حتى لو كان صالحا النبي عليه الصلاة والسلام كان أكثر دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك هذا هو عليه الصلاة والسلام ثابت على الدين لكن يريد أن يزيده الله تعالى ثباثا عليه كما قال الله يا أيها الذين آمنوا آمنوا يعني ازدادوا إيمانا ولذلك احذر من الدعاء عليهم وأكثر دائما من الدعاء لهم يقول عليه الصلاة والسلام ثلاث دعوات يستجاب لهن لا شك فيهن ما هي؟ قال دعوة المضروم ودعوة المسافر ودعوة الوالد لولده وفي رواية على ولده مما يصلح الأولاد أيضا الحرص على أكل الحلال قل النبي عليه الصلاة كل لحم نبت من سحط فالنار أولابه وذكر النبي عليه الصلاة والسلام خبر الرجل المسافر قال يرفع يديه يقول يا ربي يا ربي قال ومطعمه حرام ومشربه حماء حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنه يستجاب لذلك انتبه لا تغذي أولادك من الحرام إن كانك عندك حقوق للناس أو أكلت أموال الناس بالباطل أو عندك بيع لأمور محرمة أو, أو ما شابه ذلك انتبه لا تطعم أولادك حراما فيشب الأولاد وتغذوا أجسادهم على المال الحرام انتبه من هذا فإن الغذاء إذا غذي به الولد كان هذا أصلح له ذكروا أن أبا المعالي الجويني يسمونه إمام الحرمين وهو من كبار العلماء وله كتب وينقل عنه العلماء وكان قد أما في حرم مكة وحرم المدينة فسموه إمام الحرمين أبو المعالي الجويني لما كبر وصار عالما كان أحياناً أثناء المناورة مع الآخرين يرتج عليه يعني يثقل لسانه وتحتبس بعض الكلمات فكانوا يعجبون منه يقولون أنت رجل فصيح كيف يعني يحتبس اللسان فكان يقول هذا من تلك الرضعة المشؤومة فسألوا قالوا أي رضعة ما الرضعة التي ثاني؟ فقال لما كنت صغيرا كان أبي حريصا على كسب الحلال ويمنع أمي أن تطعمني إلا من البيت حتى يثق أنها إن شاء الله حلال ويمنعها أن تسمح لغيرها أن يرضعني في المهات ويقول لا يرضعه إلا أنت لأني واثق أن طعامك اللي تأكلين حلال وبالتالي اللبن حلال وهذا من حرصه على ولده مثل ما قال الإمام ال البخاري أبوه كان عالما هو اسمه محمد بن إسماعيل البخاري إسماعيل البخاري هذا كان عالما عند الموت قال والله لا أعلم أني دخلت أني أدخلت على أهل بيتي درهما من حرام أو درهما فيه شبهة ليس فقط حرام حتى لو فيه شبهة ولذلك خرج من نسله الإمام البخاري إذا سمعت الإمام رواه البخاري هو هذا البخاري فكان والد أبي المعالي الجويني يقول امرأة لا تسمحي لأحد أن يرضع الولد واستمر الولد يرضع من أمه في يوم من الأيام زارتها إحدى جاراتها زوجها في كسبه شيء أما يبيع شيئا محرما أو كذا، وجاءت الجارة وجلست عند أم أبي المعالي والولد نايم، فدخلت أم أبي المعالي دخلت لتحضر لها ضيافة، فبكى الصبي، فأخذته الجارة وكان عندهم بالمناسبة نوع من التساهل في الإرضاع، ولذلك أنتم ترون اليوم، مثلا قد تقول لك جدتك مثلا تقول مثلاً أنا أرضعت كذا وأرضعت كذا وأنا عندي إخوان من الرضاعة لأنهم كانوا في السابق ما في حليب صناعي فكان الصبي ربما مرضت أمه ربما ذهبت إلى الحج ربما فتضعه عند غيرها وترضعه الأخرى فيصبح الولد عنده عدة أمهات من الرضاعة وعدة إخوة من الرضاعة فكان الأمر عندهم يسيراً في هذا يقول أبو المعالي فأخذتني تلك الجارة وألقمتني تديها وجعلت أرضع يقول فلما أقبلت أمي معها الطعام صاحت ووضعت الطعام وأقبلت وجذبتني منها والجارة متعجبة تقول ليش يعني زعلانة عادي كل واحد يرضع ولد الثاني عادي فقالت إن أباه يعبى ذلك ويغضب ونشأ أبو المعاني وصار عالما فكان إذا ثقل لسانه بمعلومة ما طلعت وثقل اللسان قال هذا من تلك الرضعة المشؤومة يا ليت تلك الرضعة ما دخلت فمي حتى أظل سليما معافا نشأ جسدي كله من الحلال ولذلك لا تطعم أولادك إلا من الحلال من ذلك أيضا مما يصلح الأولاد القدوة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة يقول النبي عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه رواه البخاري ترى يا جماعة لو أن امرأة فرضا تدين بأي دين أفرض امرأة تدين باليهودية أو النصرانية أو المجوسية أو الهندوسية أو البوذية أو غير ذلك ثم ولدت ولدا وجعلت هذا الولد في مكان فيه من يرضعه ويقوم عليه لكن لا يعلمه أي دين، فهذا الولد إذا نشأ وكبر صحيح أن لا يعرف مثلاً يصلي ولا يعرف يصوم، ولا لكن سيدرك بقلبه أن فيه خالق، أن فيه رب، أن فيه عظيم. هذا الذي نسميه الفطرة، لأن الله تعالى قال: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا الله تعالى لما خلق آدم عليه السلام يعلم الله تعالى أن آدم ذرية ستكون بالعدد الفلاني بالمليارات إلى قيام الساعة كلنا أبناء رجل واحد آدم فأخرج الله تعالى ذريته كالذر صغيرة جدا يعني مثل الخلايا الصغار ثم أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى ثم أعادهم في ظهر آدم. هذا يسمونه الفطرة العهد الذري مثل ما عبر عن بعض العلماء. ولذلك لو أن النصراني يترك ولده ما يقول له مثلا ترى عزير ابن الله النصراني يقول عيسى ابن الله اليهودي يقول عزير ابن الله هذا الصليب معناه كذا لو تركه هكذا لنشأ الولد على التوحيد مؤمنا بالله صحيح أن يحتاج لمن يعلمه. الأمبياء من يعلمه أركان الصلاة وأركان الإيمان وأركان الإسلام، لكن لن يكون عنده شر، لكنه إذا نشأ ورأى حوله من يدينون بدين معين اتبعه، وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام فأبواه يهودانه أو نصرانه ويمجسانه، ولذلك كن قدوة لأولادك في الصلاح. يقول النبي عليه الصلاة والسلام اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم. كيف؟ أنت لما تصلي العشاء في المسجد أو المغرب. ثم ترجع إلى البيت وتصلي السنة فيه فالصبي أبو سنة سنتين وأكثر يراك وأنت تصلي ويتعود الحركات وربما صليت الوتر ورفعت صوتك بالتلاوة فسمع القرآن فيصبح الولد متعودا أن يرى أمه تصلي أن يرى أباه يصلي فيصبح هؤلاء قدوة له ولا تكن قدوة في الشر أنا أرحم الأبناء الذين أراهم مع أبيهم وهو يدخن في السيارة أو في السوق أو في حديقة والأطفال الصغار قد طارت أعينهم ينظرون إليه كيف كيف يشفط الدخان وكيف يطلعه ثم بكر الولد لما يدخن يزعل أبوه يا أخي أبو يداك أوكت وفوك نفخ أنت اللي عودته وينشأ ناشئ الفتياني فينا على ما كان عوده أبوه أنت السبب في هذا دخل حذيفة رضي الله عنه إلى المسجد ف. صلى ثم رأى رجلاً يسرع في صلاته ينقرها نقر الغراب فقال حذيفة لمن معه قال ما أرحمني لعياله فقال صاحبه وما دخل عياله تقول ما أرحمني لعياله طيب اشتخل عياله في الموضوع فقال إنهم يتعلمون صلاتهم منه عياله في البيت يرون صلاة أبيهم ويقلدونه إنهم يتعلمون صلاتهم منه ولذلك احرص حتى في ألفاظك أمام أولادك يعني بعضنا ربما إذا جلس مع أصحابه الكبار وأصدقائه يتسهل ببعض النكت يتسهل ببعض الألفاظ بناء على أنهم كل كلهم كبار لكن إذا جئت عند أولادك احذر واضبط لسانك خاصة إذا كان في بنات فإنك تعلم أنهم يلتقطونها التقاطاً كما يلتقط الطير الحب يلتقطون هذه الكلمات وهذه الأساليب منك انتبه في ألفاظك في تعاملك في غير ذلك لأنك أنت قدوة لهم كذلك زد على هذا مما يؤثر في صلاح الأبناء صلاح الآباء صلاح الآباء صلاح الأب يصلح الله تعالى به أولاده ويحفظهم به موسى عليه السلام لما قابل الخضر قال موسى للخضر هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال له الخضر إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا أنت لن تستطيع أن تصبر معي يا موسى أنا أفعل أشياء أنت ما تدري إيش الأمر اللي وراءها ما تدري إيش خفايا هذا الأمر وبالتالي ستستعجل وتنكر علي يا موسى أنا سآتي وأخرق سفينة لأني أعلم أن أمامهم مجموعة قراصنة إذا رأوا السفن قادمة يقفزون في السفن وإذا رأوا سفينة صالحة حسنة أخذوها ورموا أهلها في البحر لكن إذا كانت سفينة مكسورة أو فيها عيب تركوها فأنا أكثر فيها خشبة حتى ما يفقدوا السفينة كلها يا موسى أنت ما تدري إيش سيأتي بعدهم وبالتالي ستنكر عليك قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصلك أمرا ركب السفينة ثم رأوا الغلام ثم أقبلوا إلى قرية حتى إذا أتي أهل قرية استطعم أهلها فأبوا أن يضيفوهما جاوا إلى أهل القرية يا جماعة أنتم أهل القرية عندكم طعام عندكم يعني أنواع من الفاكهة وأنواع من الخبز أطعمون أهل القرية بخلاء أبوا أن يضيفهم لا ما عندنا شيء يا ناس أطعموننا قالوا ما عندنا شيء فالخضر وموسى ومعهم يوشع غلام موسى تركوا أهل القرية ومشوا والله نبقى جائعين يعني مشوا وهم في الطريق مروا على بستان هذا البستان في جهة من البستان الجدار متكسر ويكاد أن ينقض وإذا انقض الجدار سيصبح في فتحه في هذا السور تدخل الدواب ويدخل الأطفال ويعبثون بالثمار فالخضر أول ما رأى الجدار بدأ يتهدم والحجارة بعضها طايح فأقبل الخضر مباشرة بسم الله وجمع طين وضع الماء على الطين وأخذ يعجن الطين موسى مستغرب تشتغل لمن؟ أنت تشتغل لمن؟ هذا ليس بستانك ولا بستان أبيك ولا من أمرك أنك تشتغل أصلا؟ من طلب منك؟ بستان خربان وأهل القرية بخلا لا يستحقون أن يخدموا فأقبل الخضر وبدأ يأخذ منها الطين ويسد الفجوات ويرجع الحجر ويصلح الحجر ويحط من هنا خشب يصلح الجدار حتى صلح الجدار موسى استغرب طيب أنت تشتغل ببلاش فقال له موسى لو شئت لاتخذت عليه أجرى يا أخي المفروض أنك سألت وين صاحب البستان فيطلع لك صاحب البستان فتقول له أنا سأصلح الجدار وتعطيني مثلا كذا من الطعام أجره لي أكيد بيعطيك ما أنت بتشتغل ببلاش لو شئت لاتخذت عليه أجرى قال الخضر هذا فراق بيني وبينك أنا قلت لك لا تسأل لي. أنت سألت السؤال الثالث الآن وهو آخر فرصة لك هذا فراق بيني وبينك لكن سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبراً بدأ يشرح له قال وأما الجدار ما هي قصة الجدار اللي اشتغلتها بلاش وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين طيب غلامين يتيمين ما هم عندهم بستان حتى لو أيتام يعطونك من الطعام اللي في البستان فكان لغلامين يتيمين في المدينة ليسوا في القرية يا أخي أصحاب البستان غير موجودين يا موسى أطلب من من الأجرة؟ هؤلاء الغلمان لما مات أبوهم أمهم أخذتهم وسكنت في المدينة وتركت القرية كلها لما أقول وين صاحب البستان؟ أنا أدري صاحب البستان غير موجود أصلا أطلب الأجرة من من؟ في المدينة يا أخي ليس في القرية وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة. طيب ليش صلحته؟ وكان تحته كنز لهما. طيب ما هو في عدة جدران خربانه ليش صلحتها أيضاً؟ وكان أبوهما إيش؟ صالح صلاح الأب حفظ الله به أولاده. كما قال الله: نحن أولياءكم في الحياة الدنيا. وفي الآخرة يقول ابن عباس قال الله تعالى يتولى ذرية المؤمن بعد وفاته يصلحهم ويحفظهم إلى أن يكبروا ولذلك صلاتك رضحة تؤثر في صلاح أولادك الريال اللي تدفعه للفقير هذا يؤثر في صلاح أولادك كسرة الخبز اللي اللي تمدها لي أي شخص يؤثر في صلاح أولادك يؤثر في صلاح أولادك لما تأخذ معك تشتري لك ماء بخمسة ريال جوارير هذه أبو نص ريال بارد وتأتي في شدة الحر تمر على عمال بلدية قد, قد أنهكهم التعب والعطش تقول له تعالى تفضل هذا ماء بارد اشرب فرحته به إذا كان الله تعالى قد أدخل امرأةً بغياً من بني إسرائيل أدخلها الجنة بكلب سقته فما بالك بالذي يسقي مؤمناً هذا يؤثر في صلاح أولادك إن للحسنة نوراً في الوجه وصلاحاً في القلب وصلاحاً في الولد وبركة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق أحد من أثر الحسنات عند العبد ولذلك صلاح الآباء يؤثر في صلاح أولادهم من ذلك أيضا التطاوع يعني من أساليب إصلاح الأولاد التطاوع والتقارب بين الوالدين حتى لو أنك ما تحب زوجتك أو هي لا تحبك وبينكم مشاكل واختلافات لا يقع بينكم خلاف أمام أولادكم عيد يراك أولادك وأنت ويسمعونك وأنت تصرخ على زوجتك وربما سببتها أو هي تفعل ذلك بك انتبه الأولاد هذا يؤثر في دواخلهم حتى ولو لم يتكلموا بهذا كان الإمام أحمد رحمه الله لما توفي زوجته أم عبد الله كان يدعو كثيرا ويقول يرحم الله أم عبد الله يرحم الله أم عبد الله فقيل له لما؟ قال لبسنا عشرين سنة ما اختلفنا في شيء خير له معقول فقال كنا إذا اختلفنا فغضبت أرضتني وإذا غضبت أرضيتها وصارت الحياة على هذا إلى أن توفيت ولذلك حتى لو بينك وبينها مشاكل أنت داخل البيت وغضبان أفرض مثلا مريت على والدتك وقالت لك إن زوجتك اليوم اتصلت وقالت لي كذا وقال وتأكدت أنت فعلا إن زوجتك وقعت في خطأ ودخلت البيت وأنت غضبان وجدتها جالسة بين أطفالها اسكت ما لا داعي تدخل وتقول أنا لسه جاي من عند أمي وأمي قالت أنك فعلت مسك نفسك إذا دخلت أنت وياهي لغرفتك تفهم معها زي ما تبغى لكن انتبه لا يكون هذا أمام أولادك لا يرى منك أولادك إلا الخير حتى لا يؤثر هذا سلبا في طريقة تعاملهم أو صلاحهم أو, أو حتى في مشاعرهم كذلك من الأساليب احترام الأبناء يا أخي إذا سلم الولد قال عليكم السلام جاء الولد بيتكلم معك أنصت إليه واستمع إليه بصولس معك استمع إليه عطه وجه يعني أنا كنت قبل أيام عند يعني في في مجلس وفيه محارمي من نساء وبعض إخوتي وكذا فواحدة من هؤلاء مشغولة بجوالها محرم من محارمي وجالسة يعني. وجاء ولدها قال يمه ما التفتت إليه يمه جلس يمكن يا جماعة دقيقة كاملة وهي ردد يمه يمه يمه وهي ليس بالها معه بهالجوال يا أخي احترم أولادك واستمع إليهم بارك الله فيك ساك الله فيك استمع إليهم وعطهم وجه وأشعرهم بقيمتهم يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام جلس يوما ومعه فأقبل إليه أحد الصحابة بلبن، فلما جاء بهذا اللبن إليه كان عن يمين النبي عليه الصلاة والسلام غلام صغير عن يمينه وعن يساره أشياخ من قريش شيوخ القبائل من قريش جالسين عن يساره والغلام هذا جاء قبل غيره وخذ هذا المكان جلس عن يمينه فلما شرب النبي عليه الصلاة والسلام المفترض يبدأ باليمين لكن عليه الصلاة والسلام خجل من هالشيبان اللي عن يساره أعطي الغلام قبلكم فالتفت صلى الله عليه وسلم إلى الغلام وقال هل تأذن لي أن أعطيهم قبلك؟ شف النبي صلى الله عليه وسلم عمره ربما فوق الستين ويستأذن من الغلام يمكن عمره عشر سنوات يقول له هل تأذن لي أن أعطيهم قبلك؟ فقال يا رسول الله والله لا أؤثر بنصيبي منك أحد والله يا رسول الله أبغى أصير أول واحد يشرب بعدك لا ما أثرهم إلا عطني يا أنا قال فتله النبي صلى الله عليه وسلم في يده كأنه يقول بيض الله وجهك على هالجواب. الجواب خذ احترام ولذلك تجد بعض الآباء أحيانا مثلا الولد عنده جواله معه شاحن معه كذا أو معه لعبة معه. يجي الأب يأخذه ويعطيها الثاني يخي استأذن منه قل يا ولدي ممكن تسمح لنا يا ولدي يلا يا ولدي نص ساعة ويرجع لي. يلا يا ولدي بس ممكن نستعمل كذا لا تحطم الولد أشعره بقيمته يا أخي أشعره بقيمته. أنا كنت في الحج قبل يمكن سنوات معنا واحد توه داخل في الإسلام ألماني عمره يمكن ستعاش أو خمستعاش وجاءت به أمه أمه أسلمت وأسلم الولد معها وجاءت أمه تحج والولد جاء معها كمحرم يعني فكان عندي محاضرة ومعي أحد المشايخ بروفيسور في كلية الشريعة محاضرة مشتركة بيني وبينه. في نهاية المحاضرة قال لي أحد المنسقين قال لي الشيخ أو قال للشيخ الذي معي قال معنا صبي توه داخل في الإسلام ودنا أن يذكر قصة إسلامه طبعا هو بيتكلم وفي مترجم قلت أنا في نفسي صبي ويجيك الصغير هذا أبو خمستاعش أو ستاعش قلت في نفسي وين هذا هل يستطيع يمسك الميكروفون ويتكلم قدام ألف حاج والناس تطير أعينهم فيك يعني الواحد أول ما يبدأ بالخطابة كما تعلمون يجلس أول أربع خمس جمع يتلخبطه يخطب إلى أن يشتد عوده ويتعوت المدرس أول ما يبدأ قدام الطلاب تجد أنه أول الأيام أول التعيين متلخبط حتى ينطلق لسانه قلت هالصبي بيتكلم قدام هؤلاء وجاء الله والله وليد صغير وجلس جنبي قلت بيتكلم ربما نصف دقيقة أو دقيقة ويسكت وينطلق الولد يا الله قوينا سكته يتكلم مثل حد ما قلنا له يا ولدي خلاص خلص الوقت بكل جرأة وهو يتكلم سألت اللي بجانبي البروفيسور قلت يا أبو أحمد تتوقع لو نطلب من واحد من هؤلاء الجالسين أن يقوم يمسك الموكرافون ويتكلم لمدة ربع ساعة مثل هل ما الولد يتكلم توقع يستطيع قال لا قلت ما السبب قال هذا منذ أن كان صغيرا وهم ثقافتهم أصلا يشجعونه، يشجعونه على الكلام، بل يزيدون على ذلك ويشجعونه حتى على الاعتراض وربما على قلة الأدب، و... وإذا طقك أحد ولا تكل ارتسل على تلفون كذا، يعني هم بالغوا أكثر ترى، يعني بالغوا إلى أن أكسب هذا، أكسب أولادهم ليس فقط جرأة، ربما أكسبهم أمور أخرى أيضا من التعدي ونحوه. يقول أما بعضنا إذا تكلم الولد قال لا تكلم عند الرجال، يا ولد خليك ساكت، وربما الأب يهزأ أمامهم وهو ولذلك احترامه ومعرفة قدره وإشعاره بقيمته هذا أمر مهم لما أسلم قوم عمر بن سلمة أسلمت القبيلة فأرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ابعث معنا إماما يصلي بنا فقال يا أمكم أقرأكم لكتاب الله ما عندي أمها أرسلهم يا أمكم أقرأكم لكتاب الله فبحثوا وإذا أقرأهم لكتاب الله عمر بن سلمة عمره سبع سنوات كيف أقرأهم ما يحفظ القرآن لكنه كان صبيا صغيرا إذا أصبح الصباح أقبل عند البئر اللي في قبيلتهم وكان هذا البئر يمر به المسافرون فكان يساعد المسافرين يأتي ويمسك لهذا القربة حتى يصب الدلو فيها ويعطون التمر يعطونه أي شيء أجرح يعني فكان أحيانا يمر مسلمون وهم يشتغلون يطلعون الدلو أو يقرؤون سور قصار قلوا والله واحد قلوا على رب الفرق فكان الصغير يحفظ فلما أسلمت القبيلة كلها نظروا إذا عندهم الصغير يحفظ عشر صور خمس صور هو أحفظهم لكتاب الله فقال يصلي بكم بزر صغير سبع سنين يصلي بكم وتقدم يصلي بهم يقول ولم يكن علي إلا رداء أصلا هم فقر الواحد ما يجد قماش فكان يلف الرداء ويكبر فكبر يصلي بهم فلما ركع مرت الريح وحركت رداءه فانكشفت عورته إلا امرأة جاءت تكبر فرأت أن الإمام يصلي بهم على هذا الحال. فقالت غطوا إن استغطوا عنا استقارئكم إمامكم يا جماعة كشف منه كذا فلما صلوا وانتهوا جمعوا مالا واشتروا له سراويل وعطوهيا يقول فكان فرحي بالسراويل في ذلك الحين أعظم من فرحي بالإسلام لأن الصغير أبو سبع سنوات يعني ربما لا يفقه ما يتعلق ب يعني بعض الأمور ولذلك شوفوا الاحترام له وهو على لهذا الحال وكان النبي عليه الصلاة والسلام أيضا يحرص على أن يعلمهم وينكر عليهم ما يعني أن الصغير لك ما تنكر عليه يعني ولدك يأكل باليسار لا تقول في نفسك تو صغير يأكل باليسار لا أنكر عليه قل يا ولدي خطأ كل باليمين ولدك ما صلى يا ولدي صل مروهم بالصلاة لسبع وضربهم عليها العشر يا ولدي صل أنكر عليه عمر ابن أبي سلمة النبي عليه الصلاة والسلام تزوج أم سلمة وعندها ثلاث أولاد من زوجها أبي سلمة رضي الله عنه واحد منهم اسمه عمر فنشأ في بيت النبي صلى الله عليه وسلم في حجره في يقول عمر كنت غلاما في حجر النبي صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة يعني لما يأتي عند أم سلمة بيتغدى عندها النبي صلى الله عليه وسلم عندها لأيتام الثلاثة عيالها يأتون يأكلون مع النبي صلى الله عليه وسلم يقول فكانت يدي تطيش في الصحبة يعني آكل من جهتي ومن جهة أمي ومن جهة النبي ألعب يقول فقال لي النبي عليه الصلاة والسلام يا غلام ما قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا طفل صغير يكبر ويتعلم لا علمه من الآن قال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك وكل مما يليك أنكر عليه هذا وقع في خطأ بالأسلوب المناسب من ذلك أيضا ألا ينادى بألفاظ غير طيبة احفظ لسانك وأنت تناديهم السب واللعن وبعض الأفاظ النابية ابتعد عنها ومن ذلك أيضا مل فراغ الأولاد بما يفيد أنت بنتكن من اللي أولاده يصرفون الأوقات الطوال على هالجوالات وعلى هالالأذك وعلى الأجهزة الذكية ويجلس الولد ربما أربع إلى خمس ساعات أو تزيد في اليوم وعلى هذه الأجهزة لا تقتل ولدك بمثل ذلك لا تقتله حتى لو زعل الولد الممنوع الآن يا جماعة في تطبيق تطبيق تحمله في الجهاز يسمح له خلال الاربع وعشرين ساعة ان يشتغل بالجهاز ستين دقيقة مثلا او تحدد انت برقم سري الولد يشتغل في الجهاز خمس دقائق في الصباح عشر دقائق في المساء يبدأ يقول له فوق بقي مثلا نصف ساعة لك اذا انتهت الستون دقيقة يطفى الجهاز خلاص حمل هالتطبيق في جهاز ولدك اضبطه أو خذ الجهاز من قل يا ولدي ما تستعمل الجهاز إلا في يوم مثلا الجمعة والسبت فرضا أو في اليوم الفلاني وكن حازما كن حازما في هذا وأنا أتكلم يا جماعة ترى عن تجربة الولد يزعى ليوبا أن تشدد علينا حتى وأنا مسافر حتى ما يقول العيال أوه متى يسافر أبونا حتى نأخذ راحتنا وأنا مسافر والله إذا جاء الوقت اللي أنا أعطيهم إياه في الجمعة والسبت بس من بعد الدراسة يوم الخميس إلى السبت وأحيانًا أثناءها أيضًا أسحبه ولا أضيع الشاحن ولا أتصل على أمهم أسحب الأجهزة الآن وربطيها بكيس وعطيها فلان وأرسل واحد يأخذه يطلعها من بيت سواء أحيانًا ولا غيره طلعها حتى ما يغلبوها ويأخذونها حتى يشعر أنك موجود ولا غير موجود النظام واحد ذكروا أن أحد الخلف السابقين أما عبد الملك مروان أو غيره، قالوا كان هو الخطيب وهو المتحدث، لكنه كان يلحن يخطئ في اللغة، وكان هذا يعتبر عيبا كبيرا عندهم. تخطئ في اللغة هذا يعتبر عيب عندهم. خاصة أنه يتكلم مع في مجلس علماء ووزراء وناس يقولون فقالوا له يوما يعني يا أمير المؤمنين أنت تخطئ كثير في اللغة. يعني بدل ما يقول مثلاً أنظر إلى المعلمين يقول أنظر إلى المعلمون فكأنه يدخل مسمار في آذان اللغوين اللي جالسين يقولون يا أخي معلمين مو معلمون فقال أن تخطئ في اللغة فقال عفى الله عن أبي عفى الله عن أبي سكتوا وبعد أيام قال له واحد ثاني يا أمير ترى غلط عليك في اللغة فقال عفى الله عن أبي فسأله سائل قال لماذا كلما ذكرناك قلت عفو الله عن أبي فقال كنت غلاما في الكتاب وأنا صغير في الكتاب ومعي صاحب لي يخرج معي من الكتاب ونلعب في القصر وأبو خليفة كان يقول فرجعت يوما من الكتاب من عند المدرس وصاحبي ليس معي فقال لي أبي أين صاحبك فقلت مات وارتاح من الكتاب فقال أبي قد بلغ من بغضك للكتاب أن تجعل الموت راحة منه يعني لدرجة أنك تعتبر الموت أحسن من المدرسة بلاش يا ولدي مدرسة خلاص لا تروح المدرسة إلى الدرجة تبغضها لا تروح المدرسة يقولوا انبسطت وأصبحت ألعاب والصبيان يدخلون يتعلمون القرآن والحساب والتاريخ واللغة والشعر يتثقفون وأنا ألعب يقول فنشأت الآن وكبرت وهذا حالي لا حفظت القرآن ولا الله هدي أبي عفى الله عن أبي عفى الله عن أبي ابن قيم ذكر أن رجلاً وامرأة فطلقا فاختلفا في حضانة الولد فجاءوا إلى القاضي فالقاضي لما رأى الولد عمره عشر سنوات خيره ليس صبيا صغيرا يقول يحتاج إلى رضاعه خيره قال من تختار يا ولد أمك أمك ولا أباك قال لا أختار أبي فقالت الأم يا أيها القاضي لحظة قبل ما تحكم اسأله لماذا اختار أباه ليش اختار الأب فقال القاضي له لماذا اخترت أباك أنك تعيش عند أبيك لماذا اخترته فقال لأن أبي يدعني ألعب مع الصبيان أما أمي فتذهب بي إلى الكتاب ويضربني الفقيه يقول أمي توديني للكتاب غصب والفقيه إذا ما حفظت يضربني وأبي يخليني ألعب مع الصبيان ما ما هو بلازم مدرسة قال فقضى به القاضي لأمه أمك أدرب مصلحتك وأذكر أيها الأكارم قبل يمكن خمسة عشر سنة تقريبا أو ثنعش أو قريبا منها كان في دورة لحفظ القرآن شهرين في المسجد الحرام وهي لا تزالت وقام في الصيف لمدة ستين يوم يأتي دورة للطلاب الصغار ستين يوم ما يطلعون يطلعون بس للفندق ويرجعون للحرم ويوميا حفظ القرآن يمكن عشر ساعات فدعوني لإلقاء محاضرة عليهم وجئت إلا شباب المتوسط والثانوي وبعضهم أو الابتدائي. فلما خرجت تبعني غلام منهم يمكنه في ثاني متوسط أو كذا. وظاهر عليه النعمة. سلم علي ومستأذن للأستاذ وأذن لقال أنا بتكلم مع الشيخ وطلع معي. قال هل عرفتني؟ قلت ما عرفتك يا ولدي. قال أنا فلان تعرف التاجر فلان. وإذا أبوه أنا ما التقيت به لكن أسمع به أبوه من كبار المليارديرات يعني تأجر كبير لو أقول اسمه تعرفونه قلت يا أنت ولد فلان قال نعم قلت يا مرحبا أهلا يا ولدي قال يا شيخ أنا أبي ألزمني الزاما في هذا الصيف أجي وأحفظ القرآن معه وأنا يا شيخ في العطلة أبغى سافر أبغى أروح معي العمي أبغى الحين كل واحد منهم في ديرة ومبسوط وأنا جالس في مكة في الحر وأحفظ وبعد الفجر أحفظ وبعد الظهر أحفظ وبعد المغرب أحفظ والعشاء أحفظ حتى جواني ماخذينه ما مني الشيخ أريدك أن تكلم أبي يطلعني قلت بالعكس يا ولدي إن شاء الله هنأب لا يريد أبوك من كل الخير وإن شاء الله أنت قال لا لا أنا مليت أنا طفشت وبكى قلت لا, لا أنت رجال وش اللي تبكي رجال لا لا أنت رجال لا رجال وترك عنك و... كلها يا رجال ستين يوم تنتهي كم خلصت الحين أسبوعين إن شاء الله ما بقله شوي أولدي وشديت من أزرة ومضيت ونسيت موضوعه وبعدها يمكن خمسة عشر سنة تقريبا صليت في أحد الجوامع الكبار في مدينة ما وإذا يدخل علينا الإمام لابسه المشلح وجهه نور ويصلي بالناس فلما انتهيت وسلم علي وعرفني بنفسه وإذا هو فلان ابن فلان اللي رأيته قبل خمستاشر سنة حفظ القرآن تخرج من الشريعة وعين قاضيا ويحمل إما يحضر الدكتوراه أو قد خلص الدكتوراه فقلت في نفسي سبحان الله سألت عن عيال عمه قلت شخبارهم كان والله طيبين لكن اللي ما كمل دراسته واللي كملها وصار لكذا كذا واللي لكن الله يجزاه خير والدي يا شيخ اللي شد عري يقول الآن أنا أحمل درجة دكتوراه أو أظن يحضر الدكتوراه في الفقه والآن حتى لو خلاص أنبسط في حياتي زي ما أريد لكنه أنا صغير ريحني أبي من حفظ القرآن وحفظ السنة و... و... وضبط العلم ولذلك إذا علمت ولدك سيدعو لك س يعني عند الصباح يحمد القوم السراء لا يكون هو الذي يتحكم فيك أنت الذي يتحكم فيه هذا أيضا مما ينبغي أن نتعلمه عندما عندما يربى الأولاد كذلك التشجيع لهم أيوب السخفياني لما حفظ ولده القرآن نحر جزورا ذبح بعير ودع الناس إليه وابن الجوزي رحمه الله يقول أنا ثمرة لأبي القاسم البلخي قيل له كيف أبي القاسم البلخي غير مشهور وابن الجوزي مشهور قيل له كيف فقال وأنا صغير حفظني خطبة وقال قم أمام الناس في المسجد وألقها. قال فقمت بعد الصلاة وألقيتها للناس. فشكروني. فقمت في المسجد الثاني وألقيتها. ثم صار ابن الجوزي عالماً من علماء المسلمين. لما لما شجع لما شجع على مثل ذلك. كذلك السماح لهم باللعب. لا تشدد على عيالك. السماح لهم باللعب. خليه يأخذ راحته يعيش حياتك يعني أنا أقول لك صح. أضبط أمورهم في اللعب في الأجهزة الذكية وغيره لكن ما يعني أنك تشدد 24 ساعة أمور جادة وحفظ أو دراسة أو كذا لا اصبح له باللعب يقول ابن عقيل يقول والرجل العاقل إذا دخل إلى بيته إلى صبيانه صار صبيا مثلهم صار صبيا مثلهم النبي عليه الصلاة والسلام كان يضع الحسن في في حجره والحسن صغير كان وكان عليه الصلاة والسلام يخرج لسانه له فإذا رأى الصبي حمرة اللسان ضحك ومد يده بيمسك اللسان فيدخل النبي صلى الله عليه وسلم لسانه في فمه ويضحك الصبي وين راح اللسانه ثم يخرج يلاعبه وكان عليه الصلاة والسلام يوقف الحسن والحسين وعبيد الله بن جعفر عند الجدار في الغرفة وهو يقف عند الجدار الثاني ويقول من سبق إليه فله كذا وكذا ويجوني يتسابقون. وكان ربما عليه الصلاة والسلام وضع الحسن والحسين على ظهره ويمشي بهما ويقول نعم الجمل جملكما ونعم الحملان أنتما هذا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم ترى ما يعني انزل لي لمستوى أولادك وضحك معهم اتصارع معهم اضحك معهم ونحو ذلك هذا يقربك لهم كثيرا ترى يجعلهم أصدقاء لك إذا كبروا ما يحسون نؤون هذا ممنوع اللمس لا يحسون إن إن أبو أن أبي صديقي أنا من أنا صغير وأنا ألعب معه وأضحك معه وإلى آخره يعني لا بد أن تعطيهم من وقتك صراحة حتى لو طلعت البر جالس على جوالك وعيالك يلعبون كورة قم لعب معهم انتبه لا يسرقك الجوال عن الناس وعن أولادك كذلك من الأمور ألا تكذب عليهم ولا تعدهم وتخلفهم وأنت طالع قال لك ولدك إيه وانت راجع من المسجد مر البقالة واشتبني كذا لا تقول طيب طيب طيب طيب معناه وعد أنت قده أو ما أنت بقده من البداية قل لا يا ولدي ما أقدر ترى أنا بطلع من بجي البيت على طول ما أقدر مر البقالة لا تقول طيب طيب ثم بعد ذلك يتعود الأولاد أن أبي يعد ويخلف لا وكذلك لا تكذب عليهم لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام إلى أم عبد الله بن عامر وجلس وأحضرت له طعاما ثم أراد ولدها أن يخرج فقالت يا عبد الله تعالى خذ تعالى خذ فقال له فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم تريدين أن تعطيه شيئا قالت نعم أعطيه تمرة قال لو لم تفعلي كتبت عليك كذبة لو لم تفعلي كتبت عليك كذبة أنت لا تقل لأولادك تعال خذ وبعد الصلاة أعطيك وإذا جاء العصر أعطيك لا تعود أولادك على مثل هذا آه. كذلك أنا أحاول أن أختصر بعض الأشياء إعطاؤهم الهدايا التشجيعية ما يمنع تقول لي يا ولدي يلا الله إذا مثلا خلصت كذا أو إذا نجحت في كذا أو إذا أتقنت كذا أو إذا حفظت كذا أو إلي مثلا يصلي كذا أو يفعل كذا أي شيء أن تريده فأعطيه كذا من الهدايا التشجيع إما أسمح لي يذهب إلى كذا أو أفعل له كذا أو نحوه أهم شيء إنك, أنك تشجعهم كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان أصحابه يصومون أصبيانهم وإذا بكى الصبي يريد الطعام أعطوه لعبة من العهن من القطن يتسلى بها حتى يؤذن المغرب يعني يعطونه شيئا من الدنيا وكذلك متابعتهم حتى وأنت غايب هذا عمر بن عبد العزيز بعث ولده إلى المدينة أو عبد العزيز بن مروان أبو عمر بن عبد العزيز بعث ولده عمر إلى المدينة يتأدب بها يعني يطلب العلم وكذا في شبابه وأمر صالح بن كيسان واحد من العلماء أن يتعاهده قال أنت اللي مسؤول عن الولد فيوم من الأيام أبطأ عمر بن عبد العزيز عن الصلاة وهو كان في شبابه يعني وفاتته الصلاة فقال له صالح ما حبسك عن الصلاة قال كنت أسكن شعري كنت أمشط شعري فقال بلغ من حرصك على شعرك أن تؤثره على الصلاة ثم كتب إلى أبي ترى ولدك فاتته الصلاة بسبب شعره فاتته الصلاة بسبب أنك قاعد أمشط شعره فأرسل إليه عبد العزيز بن مروان أرسل إلى ولده خادم من عنده قال لا تكلمه حتى تحلق شعره يعني من باب التأديب له شو متابعته لا يكفي فقط الواحد يوجه بل لا بد ايضا ان يتابع اسال الله تعالى ان ينفعنا واياكم بما سمعنا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة عين وجعلنا للمتقين اماما ربنا هب لنا من الصالحين اللهم اصلح لنا في ذرياتنا اللهم اصلح نياتنا وذرياتنا يا رب العالمين اللهم يا حي يا قيوم إنا نسألك يا هذا الجلال والإكرام ألا تدع من بيننا ولا من أحبابنا مريضا إلا شفيته ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته ولا تدع من عليه دين إلا يسرت له قضاء دينه اللهم يسر لنا قضاء ديوننا اللهم وسع أرزاقنا اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا اللهم ربنا هب لنا من لدنك رحمة يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم أصلح أهوال المسلمين في كل مكان اللهم مكن للحق وأهله في اليمن اللهم أسبغ عليهم الأمن والإيمان والسلامة والإسلام اللهم أحفظ جنودنا يا رب العالمين اللهم أحفظ جنودنا وكلهم مؤيدا ونصيرا وقائدا وظهيرا يا رب العالمين يا, حي يا قيوم اللهم أصلح ولا المسلمين في في فلسطين وفي بلاد الشام اللهم انصرهم نصرا مؤزرا اللهم انصرهم نصرا مؤزرا اللهم وأسبغ عليهم نعمتك في مصر وفي العراق وفي السودان وفي كل أرض من أرضك يا رب العالمين يا دل الجلال الكرام يا, يا قيوم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 أبا أطلع إلى السفر والإخوة سيؤذنون ويقيمون مباشرة حتى ما يخرونكم الله يجزاك خير شيخ سيد بارك الله فيك